jiadna shi'a habbak hawiyatna shi'a بدر الامل يا علي انت الايمان وانت بدر الامل يا دين الله الحنيف اكتمال يا علي انت الايمان وانت بدر الامل يا دين الله الحنيف اكتمال نسائل عليكم وعلينا سؤال يا احنا وانت خير العمل. بيشماك كل الدياناتنا بيشماك كل الدياناتنا شيعا حبك هويتنا شيعه تبك عقيدتنا شيعه شيعه ابتدت عقيدتنا شيعه حبك هويتنا شي انت الامام وانت بدر الامال يا لبيك دين الله حليف اكتمال لو سائل عليكم وعلينا سؤال جدك احنا وانت خير العمال بيش ما كم لتي عنتنا بيش كم لتي عنتنا شيعة, وحبك هوية شيعة. شيعه حبك هويه تعيش شيعه حبك هويه تعيش انت يد المعبود وانت الوجه حتى على الكريم تبخل يا علي يا انت يد المعبود وانت الوجه يا ما غيرك الى نتجي يا ما غيرك الى نتجي يا علي يا علي مرضع الثا والخاله ما يفهموا مش تبي حظك ما مسعدتنا شيعه حظك قويه شيعه تبدا عقيدتنا شي حظك هاوي اه ها شي ما احصل مثلك احد يا علي يا علي مثلك احد ما مثلك ابن عابد عبد ما, ما مثلك ابن محراب عابد عبد يا علي انت اللي تضلك الدنيا وجهاد يا صبح ليدين شور وعملك eidak khafa jarayetna halla eidak khafa jarayetna shi'a habak hawi shi' shi' shi' shi'a shi' تبدا عقيدتنا شعاع يا علو كنا نهدف بهالاسم يا وشر المصطفى اللي دين اروح الدين وانت الجسد دينك يحفظ كرامتنا دينك يحفظ كرامتنا شيعا حبك هاوي صحي هل الشيم يا عليك جابر الكاظمي يا علو كنا نهتف بهالشيم يا عليك وشر المصطفى فالشيم بيانك وبيانك الامور ينقسم هذي روح الدين وانت الجسم ديننا بيك يا حب ترامتنا شيع حبك هاوي صيح صيح شي لا مسجله بكنفش يا علي يا علي حبك هوي مسجله بكنفش يا معناك واضح مثل قرص الشمس حبك هوي مسجله بكنفش يا علي واضح مثل قرص الشمس يا ثاني اصحاب الكشاء الخميس شيعه وبظللك نحتمي ونحترش نيشاد هذه شهادتنا نيشاد هذه شهادتنا شيعه حبك هاوي شيح شيح شيعة.